عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع, وأول مشفع ولمسلم أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام وقال أحمد حدثنا أبو عامر الأزدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقال الترمذي حسن صحيح وقال أحمد حدثنا يزيد بن عبد, بن عبد ربه حدثني محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويقسوني ويقصوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي الدرداء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له برفع رأسه فانظروا إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يأتون كتب كتبهم بأيمانهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم وقال أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي حتى تعبر الصراط اذ جاءني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونك أو قال يجتمعون إليك يدعون الله عز وجل أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم به لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون بالعرق فاما المؤمن فهو عليه فالزكمه واما الكافر فيغشاه الموت فقال انتظر حتى ارجع إليك فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فيلقى ما لم ي... فيلقى ما لم يلقى ملك مقرب ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فشفعت, فشفعت في أمتي فقال اخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا فقال اخرج فقال أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فما أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى اعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من خلق الله من أمتك من قال لا إله إلا الله يوما واحدا مخلطا ومات على ذلك وروى الإمام أحمد الحديث على حديث سنده ضعيف في تقدم فيه ابن الله ولكن الشفاعة اللي هي المقام المحمود حديثها تكاد تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقد فسر المقام المحمود بالحديث الصحيحة الثابته بأنه الشفاعة التي يقومها بعدما يتدافعها اولو العزم من الرسل تنتهي إليه فيشفعه الله جل وعلا وهذه الشفاعة يدخل فيها الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم لأنها ليس فيها إدخال أحد النار والجنة وإنما فيها للمحاسبة فقط يشفع الله جل وعلا أن يأتي يحاسب خلقه فنشفعه بذلك وكل هذا لإظهار كرامته عند ربه جل وعلا كما هو معلوم فهذا يدلنا على أنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأرفعهم عند أرفعهم مقاما عند ربه جل وعلا فيجعل هذا الأمر مرتبا على طلبه وشفاعته ثم يأتي ربنا جل وعلا ويحاسب خلقه فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة ثم بعد هذا شفاعات شفاعات كثيرة ولكن باتفاق العلماء أن ما بعد هذه الشفاعة أنها مشتركة يعني يشترك فيها الأنبياء والملائكة وكذلك المؤمنون والأطفال والشهداء وغيرهم وكل شفاعة لا تقع إلا بعد إذن الله ولمن يرضى الله عنه كما قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة كما هو معروف انها لاجل اظهار كرامه الشافع ورحمه المشفوع له وكله من الله جل وعلا ولهذا قال كل الله الشفاعه جميعا واما مثلا اللسان الذي يدعو مخلوقا ويقول الشفع لي ثم اذا قيل له الشفاعة لله قال الله من لكها هلانا من لكها الرسول هذا جهل جهل وضلال لأن الواجب أن الإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم مثل ما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه الشفاعه تقول لأهل الاخلاص الذين يخلصون ويعبدون الله وحده اما المشرك فانه لا تناله الشفاعه ما تنفعهم شفاعه الشافعين كما هو معلوم والعمل ما يتعدى صاحبه من عمل خيرا جوزي بالخير ومن عمل غير ذلك فالله لا يظلم أحدا فيجاز بعمله أما مثلا أحد تفع بأحد هذا فيما يقول الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا نكرة يدخل فيه الدقيق الجليل والدقيق والكبير الصغير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمه والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة فقال رجل من الأنصار يا رسول الله وما ذلك المقام المحمود قال ذاك إذا جيء بكم حفاة عراتا غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول الله عز وجل اكسو خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي فألبسها فاقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد فيغبطني به الأولون والآخرون قال ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض وذكر تمام الحديث في صفة الحوب كما سيأتي قريبا يعني أن الناس يحشرون وحفات وغرلا فأول من يكسى من الخلق هو إبراهيم عليه السلام والإنسان ياتي لا يملك شيئا خارج من قبره ليس معه شيء كما قال الله جل وعلا أنهم يأتون فرادا فقد جئتمون فرادا وتركتم ما خولوا منكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء فكل انسان ياتي عريان يخرجون من قبولهم نساؤهم ورجالهم وكبيرهم وصغيرهم ومع ذلك لا احد ينظر الى احد كل انسان ما يهمه الا نجاته ف شاخصة ابصارهم ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر اعظم من ذاتي لا أحد ينظر نظر ولا أحد ينظر إلى أحد فالأمر شديد جدا ثم الوقوف الصعب الطويل على كما مر على أكثر الناس والحديث ليس سبق يقول أخرج من كل تسعة وتسعة وتسعون واحد يعني هذا الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره في ذكر بعث النار وهذا مناداته من الله جل وعلا في الموقف بعد الشفاعه قولوا جل وعلا لآدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقولوا يا ربي وما بعث النار فيقول من من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يعني من الألف واحد يسلم والباقي كلهم لين النار بعثوا للنار فلما قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد هذا امر عظيم قال ابشروا منكم واحد ومن يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعون <تصفيق> قال وذكرنا في المسند الكبير عن حيدة الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكرنا <تصفيق> وذكرنا في المسند الكبير عن حيدة الصحابي ما قبل هذا الإمام بالكثير هذا شيء <تصفيق> المسند الكبير وعظم أنه يصنع هو جامع المساني اثنان شكرا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون يوم القيامة حفاة عرات غرلا وأول من يكسى إبراهيم الخليل يقول الله تعالى أكسوا خليلي ليعلم الناس فضله ثم يكسى الناس على قدر الأعمال قول لا معناها غير مختونين يعني أن الإنسان يخرج من قبره على خلقته التي خلقه الله عليها الشيء الذي يزيل من بدنه يعود يكون كامل الخلقه حتى يذوق كل جزء من بدنه ما يمشي عليه من الألم والعذاب أو النعيم ثم بعد ذلك بعد دخول الجنة تكمل أخلاقهم ويكمل حسنهم ويكونون في النعيم الذي لا يوصف والأمن التام وال عافية التامة لا مرض ولا خوف ولا هرم ولا موت ولا فقر فهم في رغد من العيش ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس سبحون الله دائما وهذا من النعيم من النعيم الذي ينعم الله به عليهم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائت نوحا رأس النبيين فيأتونه فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله عز وجل قال فياتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه قال فياتونه فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك عز وجل فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه خاتم النبيين وإنه قد حضر اليوم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقول عيسى أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في ذلك الوعاء حتى يفض الخاتم فيقولون لا قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول نعم فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال من أنت فأقول محمد فيفتح لي فأخر ساجدا فأحمد ربي عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال فأخرجهم ثم أخر ساجدا فذكر مثل ذلك فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال برة من إيمان قال فأخرج فأخرجهم ثم أخر ساجدا فذكر مثل ذلك فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قال فأخرجهم وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن انس نحوه يعني هذه غير مرتبة <تصفيق> لأن الأول <تصفيق> أوله في الموقف الشفاة في التي يعني ليفصل جل وعلا بين خلقه ثم لما ذكر في الشفاة ذكر استفاحبه وهذا خاص بالمؤمنين بعد نجاتهم وبعد عبورهم على الصراط فالظاهر أن ال حديث اختصار والسبب في هذا أن في ذلك الوقت في حديث الناس الذي عن ثابت البناني ما ذهبوا معه كان خرج في الأمة من الخوارج والمعتزله من ينكر الشفاعه ولكنهم ينكرون شفاعة الشفاعة لمن يدخل النار أما الشفاعه الكبرى لا ينكرونها وهي أمر متفق عليه بين المخالف في هذا والموافق يعني ما أحد يخالف فيها فلهذا تركوا الشيء المتفق عليه وطلبوا الشيء الذي فيه خلاف فيه خلاف كونه مثلا يخرج أحد من النار لأن هل البدع يقولون من دخل النار فقد أخزاه الله ومن يخزيه الله لا يخرج منها فيقول إنهم إن الله جل وعلا أخبر إنه يقول لي عن النار إنهم في عذاب مقيم في عذاب أبدا وما أشبه ذلك من الآية التي احتجوا بها فأرادوا أن, أن يثبتوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في من أنكروا الشفاعة فيهم وهذا والله علم هو السبب في كونه ذكر ترك الذي هو أول الحديث إن فيه يذهبون إلى آدم ثم يرسلهم إلى نوح ثم نوح يرسلهم إلى إبراهيم ثم إبراهيم إلى موسى ثم موسى إلى عيسى ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا في الموقع ما ذكر الشفاعة فيها؟ لأنها في هذه الشفاعة في طلب الفصل بينهم أن يأتي الله ليفصل بينهم وهم في الموقف وانما ذكر دخول الجنة فإذا هذه الشفاعة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء الشفاعة الأولى في الموقف الفصل بين الخلق والثانيه في افتتاح باب الجنه هو اول من يفتح له ف... كما ذكر في هذا الحديث وفيه نوع ثالث ولكنه خاص برجل واحد وهي شفاعته في عمه ابي طالب كونه يخرج من طبقه النار وي... ويكون في ضحاح من نار يغلي منها دماغه فإن خض يخفف عنه بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعته عنه أما بقية الشفاعات مثل رفع الدرجات ومثل إخراج من يخرج من النار فهذا هذه شفاعة مشتركة بينه وبين الرسل وبين الملائكة والمؤمنين والأطفال والشهداء وغيرهم فهم كلهم يأذن الله جل وعلا فيه الشفاعة ولهذا ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين يا أحدكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصمون معنا ثم يأذن الله لهم جل وعلا بأن يخرجوا من عرفوا وهم يعرفونهم بأثار السجود يعني الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين لا تأكلها النار فإن مواضع السجود هذه حُرِمَت على النار فيعرفونهم بذلك فيخرجونهم وكل هذا يدل على أن جماعات كثيرة من يصلون انهم يدخلون النار ثم يخرجون منها وذلك بسبب ذنوبهم فالمقصود ان شفاعة التي تخصه صلى الله عليه وسلم منها المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه يعني كل الأمن ولهذا سمي المقام المحمود يعني ما قام هذا المقام حمد عليه لأنه شفع إلى الله جل وعلا في أن يفصل بين خلقه كلهم نعم رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان حدثنا أبو زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟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 ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إدراهيم فيأتون إدراهيم فيقولون يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى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 لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي غضب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك تعطه واشفع تشفع فأقول ربي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 لما بين مصراعين من مطارع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان به هذا الحديث في رواية مسلم فيه إذا أراد الله جل وعلا أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة ولا يلزم أن يكون طلب الشفاعة من الحضور والأنبياء يعني الرسل معهم في الموقف فلعذا يذهبون إديهم والحكمة في هذا كونهم أول ما يذهبون إلى آدم ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إظهار كرامة رسوله وابده محمد صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم وإلا الأنبياء يعرفون هذا ويعلمونه ثم في هذا أن الاعتذار من اعتذار لمدافعتهم وإلا ليست هذه اعذار في الواقع أول آدم الأكله من الشجرة قد علم أن الله تاب عليه والذنب التي يب منه كأنه لا وجود له مع ذلك وكذلك موسى أما إبراهيم كذبات فهي في طاعة الله ولكن سماها كذبات باب التجوز وإلا هي يقصد بها قوله للجبار الذي أراد زوجته <تصفيق> لأنه لما دخل قيل هذا الجبار الخبيث أنه معه امرأة هي أجمل الناس ما ينبغي أن تكون لغيرك كما هو عادة جول السائل الطوضيط يتقربون إليهم بالشيء الذي يرون أنه يجوز لهم وأنه يحسن لهم فساله ما هذه المرأة وقد علم إبراهيم أنه إذا قال أنها أختي انه لا يتعرض لها وإذا قال إنها زوجته أخذها فقال هي أختي ثم لما انصرف من عنده علم انه سيستدعيها ويسألها فقال لها إبراهيم إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني أنت أختي في الإسلام ليس اليوم في العرض مسلم غيري وغيرك هذا أراد هكذا أراد أختي في الإسلام هذه واحدة ثانية قوله فعله كبيرهم هذا وهذا في تحطيمه للأصنام ثالثة قوله إني سقيم إني سقيم يعني كل علماء في هذا يعني أني ما كنت بالأمر الذي الأمر على التمام أمر الله جل وعلا على التمام فلهذا جاء في حديث أنها كلها في الطاعة كلها في المماحله عن دين الله جل وعلا والمجادلة أما موسى عليه السلام وكذلك قد عفي عنه كما أخبر الله جل وعلا ذلك أنه لما طلب ان الله غفر له فعفي عنه مع ان قتله خطأ والخطأ ليس فيه ذنب لانه ضربه بيده وما ظن انه يموت منها ضرب اليد ما تقتل فهو هذا من القتل الخطا والخطا ليس فيه دم انما كما قال الله جل وعلا وان كان فيه كفاره ولكن ما يكون اثما قات ومع ذلك اعتذر مع انه غفر له مغفور له فالمقصود بهذا كله أنه يعني المدافع ذلك حتى تنتهي الشفاعة إلى من اعطاها الله إياه هو محمد صلى الله عليه وسلم ثم في هذا الحديث قوله يفتح علي من المحامد والسناء ما لا أحسنه الآن أو ما لم يفتحه على أحد قبله ولا يفتح على أحد بعدي هذا دليل على أن اسماء الله جل وعلا وصفاته لا نهاية لها لأن المحامد والثنى بأسمائه وصافه الجميلة العظيمة فيلهمه هذه الأمور التي ما علمها غيره أو فتحها على غيره فعلى هذا قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فأسماؤه أقسام ثلاثة قسم أنزله في كتبه وعلم وقسم علمه من شاء من خلقه ولم ينزل في الكتب وقسم استأثر به في علم الغيب عنده كما جاء في الحديث بهذا النص قل ما عبد هم أو غم ثم قال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 فمنها قسم استأثر به في علم الغيب عنده فيكون هذا الذي ألهمه إياه وعلمه إياه من هذا القسم ويكون شيء منه وإلا فالله لا نهاية لأسمائه وصفاته تعالى وتقدس نعم ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال عن أبي خيثمة عن جرير بن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وزاد في السياق وإني أخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري في قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهي زيادة غريبة جدا ليست في الصحيحين ولا في أحدهما بل ولا في شيء من بقية السنن وهي منكرة جدا فالله أعلم المنكر هو الذي يخالف الثابت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا أن هؤلاء هم أفضل, أفضل خلق كيف يقول اطرحني في النار وقد قال الله ثم اجتبعه وتاب عليه وهدأ قال هذا بن نسل لعدم وغيره أظهر من هذا نعم وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة قال خطبنا ابن, عبد ابن عبد الدنيا رحمه الله يجمع في كتبه الصحيح والضعيف وغيرها فلا يميز بين هذا لأنه يذكرها بالسند فإذا ذكر عند عمه المحدثين في سيما القدامى مثل في زمن ابن عبد الدنيا إذا ذكروا السند يرون أن الإنسان خرج من العهده يعني أن تنظر في السند و... ويرحكم النصود الذي يعرف الاسانيد يعرف الرجال يعرف اسمائهم ولهذا مثل هذا الكتاب ما ينبغي أن يكون لا عند من يميز بين الصحيح والضعيف وكتبه كثيرة حين الله قرابة سبعين كتاب فكلها يرويها بالسند ولكن فيها أشياء نعيفة. ربما يكون بعضها موضوع نعم قال خطبن ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر بيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أبينا فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته واسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي وانه لا يهمني اليوم الا نفسي ولكن ائت نوحا راس النبيين فذكر الحديث كنحو ما تقدم الى ان قال فيأتوني فيقولون يا محمد اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فاقول انا لها حتى ياذن الله لمن يشاء ويرضى فاذا اراد الله تبارك وتعالى ان يصدع بين خلقه نادى مناد اين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم طريقا فنمضي غرا محجلين من أثر الوضوء فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها فآتي باب الجنه وذكر تمام الحديث في الشفاعه في عصاه هذه الامه يكرم اللهنا محمد الله عليه وسلم على نبينا وحنا.